در علي مربع الاول اي مربع مربع الاول للسان وجدان هو الحكم هو, هو, هو <تصفيق> مو murabu' al الأول. مرابع الأول لا لو حدا بعد حدان قرن مربع الهول مربع الاول, مرابع الأول واعد الاول يا صبعه للكرار رب المرايه بين نزله الايات لا مو لك المضمون ما نقرايه لبس على الكرار تاج الولايه لبس على الكرار تاج الولايه بالسبب من علي ما تفضل علي ما تبضل من علي ما تبضل من علي ما تبضل التاج ما يا لان ياخذ هذريك تاع ترباهه الچان يصبح اميرك يا هو الامير يكون ماكي د عاكي حادر نتلقيه قلبك دعاكي حادر نتلقيه مربع عبات هي الخلافه ويا مكلف بعباته عن هادر عن هادر اقرا وشوف سيره حياته ما ينسى كل محتاج حتى بصلاته والو سند وبغيره ما نقبل والمعتمد وبغيره ما نقبل كل احنا وياه غصبا على اعداء كل احنا وياه غصبا على اعداء مو رابع الاول مو رابع الاول بيعطغص وما يريد مو من صفاته هي الخلافه ويام قلب ابو عباده عن حيدر اقرا وشوف سيرت حياته ما ينسى كل محتاج حتى بصلاته ما ينسى كل حتى بصلاته ايه هو لو ما نقب ثنت وبغيره ما نقبل اويل معتمد وبغيره ما نقبل كل احنا وياه غصبا على اعداه كل احنا وياه غصبا على اعداه مربع الاول مربع الاول الاول الاول لمات شعر الحسيني محمد الفاضل اداء بدر حسين السيد احمد السيد حمزه الموسوي مرابع الاول مرابع الاول الهندسه الصوتي السيد احمد السيد حمزه الموسوي